مع إيمانهم ولله جنود السماوات وَكَانَ وكان الله عليما حكيما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 السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد, ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا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 أعرتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره, فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة مغفرة واجرا عظيما